بسم الله الرحمن الرحيم قال الله ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة الأدلة من ناحية نسخ بعضها بعضا تنقسم عند المصنف رحمه الله إلى اقسام القسم الأول الكتاب القسم الثاني السنه والسنة تنقسم إلى قسمين متواتر وأحد فعلى قول مصنف الأقوى هو الكتاب من ناحية الورود فلا ينسخه إلا الكتاب فالسنة لا تنسخ الكتاب وإذا كان دليلا من السنة فالأقوى هو المتواتر فلا ينسخ المتواتر إلا متواتر إلا متواتر مثله أو أقوى منه وهو الكتاب والاحد على قول مصنف لا ينسخه إلا أحد فلا ينسخه ما هو أقوى منه وهو المتواتر أو الكتاب هذا على قول مصنف لذلك قال في آخرية كما سياتي لأن الشيء لا ينسخ إلا بمثله كتاب مع كتاب متواتر مع متواتر أحد مع أحد أو ما هو أقوى منه كتاب ينسخ سنة متواتر ينسخ أحد لذلك قال والصحيح أن كل دليل ينسخ الآخر لان التواتر والاحاد هذا عند المتكلمين يسقطون الاستدلال بالاحاد في الاعتقاد زعما منهم أنهم سوف يسقطون جملة من أسماء الله عز وجل وصفاته ووصف الأحاد والتواتر وصف طارئ في السند فلا ينظر إليه من ناحية المتن في صحته فكل حديث صحيح ورد إلينا نأخذ به في العقائد وفي غير العقائد وفي النسخ وفي غير النسخ وأما تصنيف في الاستدلال بمتواتر واحاد فهذا منهج المعتزله وبه أخذ المتكلمون وأخذ به وتأثر به بعض العصليين قال ويجوز النسخ الكتاب بالكتاب مثل ما ذكر عز وجل في العدة ولي منكم ويذرون أزواجا وصية نسخت بقوله يتوفون منكم ويذرون ولي توفنكم يذرون أزواجا يتربصنا وكالعدد أيضا الواحد قابل عشر ثم قال الله الآن خفف الله عنكم القسم الثاني قال المصلف رحمه الله ويجوز نسخ السنة بالكتاب مثل الصلاة إلى بيت المقدس نسخت بالكتاب فولي وجهك شطر مس الحرام والقسم الثالث السنة بالسنة مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور أزورها. والقسم الرابع قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر قال ابن النجار لكنه لم يوجد والقسم الخامس قال ونسخ الأحاد بالمتواتر قال ابن الجار أيضا هذا لا يوجد هذه خمسة اقسام عند المصنف رحمه الله يجوز النسخ بها القسم السادس قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة والراجح أنه يجوز نسخ الكتاب بالسنة لأنك لاهما وحي قال سبحانه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى مثل كتب عليكم إذا حضر أحدكم ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين أتت السنة لا وصية لوارث فالوالد لا يوصله وكذا الوالدة القسم السابع قالوا ولا يجوز نسخ الكتاب بالمتواتر ولا يجوز نسخ السنة ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد وهذا أيضا ابن النجار لا يوجد لكنه ممكن شرعا لو وجد فدل على أن كل نص ممكن أن ينسخ النص الثانيس سنة كتاب أو سنة بأقسامها ولكن تعليل المصنف عقلي فقال لأن الشيء أي سوء لا ينسخ الله بمثله يعني في القوة كتاب مع كتاب او متواتر مع متواتر او احد مع احد او ما هو اقوى منه مثل متواتر ينسخ احد كتاب ينسخ المتواتر وهكذا نعم والله اعلم صلى الله عليه محمد